وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكم آلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عباده خَبِيرًا بَصِيرًا من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عجلنا لَهُ فِيهَا مَا نشاء لمن لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ جهنم مَن مذموما ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورٌ كُلَّنُمِ الدُّهَاءُ لَهُمْ وَهَاؤُهُمْ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ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 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ها إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما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 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط بتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده صبيرا بصيرا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 ومن قتل مظلوما فَقَدْ جعلنا لوليه سلطانا فلا فَقَدْ في القتل لِوَلِيْهِ كان فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَلَمَ بالتي وَلَا تَقْرَبُ مَا الْيَتِيمِ وَلَا مال الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أحسن حتى يبلغ شدة